وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِيدَةٌ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِيفَةٌ وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْيَتَةٌ لِأَيِّهِ يَوْمٍ أُدْجِلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَإِلَيْهِ يَوْمَ أَذِلِّ أَلَمْ نُوَلِكَ الْأَوَّلِينَ ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل المجرمين وهل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وَأَهْلُهُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَأَهْلُهُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ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 هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون وهل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون وهل يومئذ للمكذبين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 قلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مدرمون وَهِلُوا يَوْمَ إِذِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ رَكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَهِلُوا يَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ